الموقع ا ل ر س م ي ل ف ض ل ة ا ل ش ي خ م ح م د سيد ح ا ج ر ح م ه الله ي ق د م لكم ه ذ ه ا ل م ا د ة ا ل لله ح م د ر ب ا ل ع ا ل م ي ن والسلام ص ل ل ا ا ة و على رسول الله الأمين المبعوث الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن تحدثنا عن أئمة الهدى وخلفاء المسلمين وسادات المؤمنين الذين تحدثنا إلى وعلى آله أجمعين أن أئمة سيرتهم بخير دين عن عن بعد أ ر د ت أ ن أ ق ط ع س ل س ل ة الرجال ب أ ك ر م ا م ر أ ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م ق ا ط ب ة ا ل م ر أ ة ا ل أ و ل ى في ا ل إ س ل ا م و ل ا نحن س ت ط ي ع و ن نتحدث عن العظماء أ ن نتجاوزها و أ ر ج و أ ن يكون لهذا أ ث ر كبير في البيوت و في ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء و في تقويم السلوك و في تصحيح ا ل م س ي ر ة والنساء كما قال صلى الله عليه و سلم هن أ ك ث ر أ ه ل النار وكنت أ ع ج ب ل أ ن ي ارى في الدروس و المحاضرات إ ق ب ا ل النساء على العلم و عاطفتهن تجاه الدين أ ك ب ر لكن ت أ ك د لي أ ن ه ن سرعان ما ينسين و أ ن أ ك ث ر ما يدخل النساء النار اللسان ف ا ل م ر أ ة تصلي التراويح و ب ج ز ه و تجد تهجد لكن قطيعه ج د في الناس و ن م ي م ة ش د ي د ة وبوبار وحب الظهور و إ ل ى غير ذلك بل خلده في رجال صلايين بتبقى بيكون صلاي لكن لا يستطيع أ ن يعيش إ ل ا في أ ج و ا ء الفتن والغلاغل بين الناس ي ع ت ى القى وصلاي وممكن يصلي في الصف ا ل أ و ل لكن بتاع ف ت ن ونقل كلام تقل يعني ممكن ي ق ط ع عشره سفنجات بين ده وبين ده عشر سفنجات تعرف عشر سفنجات يعني ي م ش ي ر هذا في ناس بكونوا ما فهمين الكلام دا ناس ما س و د ا ن ي ن يعني يذهب إ ل ى هؤلاء ينقل الكلام ويعود إ ل ى هؤلاء حتى يقطع عشر نعال نقل الكلام فقط والله العظيم والله في ناس بيسابقوا في, في نقل الكلام والقوالات كويس ب ت ل ك والله عشره سفنجات تقطعه و ا ل سفنجات تقطعه والنسوان ل ل أ س ف الشديد أ ك ث ر أ ه ل النار من النساء لما فيهن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 ويلتقي نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بل هي أ ق ر ب إ ل ى قصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل إ ذ أ ن ه هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ا بن عبد المطلب ا بن هاشم ا بن عبد مناف بن قصي و قصي هو ابن كلاب ا بن مره فهي لقصي خ م س ة وارسلنا م ي ن الى قصي س ت ة ونسبه إ ل ى قصي خ م س ة وليست ه ا ش م ي ة ل أ ن ا ل ه ا ش م لا بد أ ن يمر نسبه بهاشم أ م ا هي ق ر ش ي ة و أ س د ي ة من بني أ س د أ م ه ا ف ا ط م ة بن تزايد ة العامريه أ م خ د ي ج ة رضي الله عنها هي ف ا ط م ة بن تزايد ة العامريه كانت تسمى خ د ي ج ة رضي الله عنها في ا ل ج ا ه ل ي ة ب ا ل ط ا ه ر ة فهي أ ص ي ل ة في نسبها ما في شك معروفه حسن نسب نجاكم يعني هي تنتسب إ ل ى قصي وقصي من رجالات م ك ة ومن سادات قريش ق ا ط ب ة وهي ا نسبها ت ه ن إ ل ي ه وهي ع م ة الزبير بن العوام والزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد ا بن أ س د وهي خديجه بنت خويلد بن أ س د فبالتالي هي عمته فنسبها ضارب في الشرف وهي طاهره ة ا ا ل ط ر ة ما فيها كلام تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي هاله بن ز ر ا ر ة التميمي ثم تزوجت بعده ب آ خ ر وهو ابن عبد الله ا بن عبد, عبد الله بن مخزوم المخزومي تزوجت به أ ي ض ا واختلف في اسمه قيل أ ن ه عتيق وقيل غيره دا زوجه ا الثاني وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقد استغربت كيف أ ق د م رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو قبل ا ل ن ب و ة طبعا تزوج قبل ا ل ن ب و ة لكن في شرفه ونسبه ونبله لو أ ن ه اختار أ ن د ا م ر أ ة في قريش من ا ل أ ب ك ا ر لزوج تزوج ب ا م ر أ ة قد سبق لها الزواج مرتين ف ت أ ك د لي أ ن ه لولا أ ن خ د ي ج ة رجح عقلها و كمل شرفها لما أ ق ب ل على الزواج منها تزوجت مرتين وتسبقه ب خ م س ة عشر س ن ة و لذلك لما تكلم الناس متى ولدت خ د ي ج ة ما تكلموا عن التاريخ قالوا ولدت خ د ي ج ة قبل عام الفيل ب خ م س ة عشر س ن ة ل أ ن ه ا تسبق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في العمر وتقدمه ب خ م س ة عشر س ن ة وبالتالي ولده في عام الفيل معناه يشنو قبل عام الفيلم بخمسه عشر س ن ة ولما تزوجها لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم ما كان نبي جاءته ا ل ن ب و ة بعد خ م س ة عشر س ن ة بعد خمسة عشر سنة بعد خمسة عشر سنة صار العريس نبيا والعروس أ م ا للمؤمنين النبي أ و ل ا ب المؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م صارت أ م ا للمؤمنين فهي أ م ن ا و س ي ن ا سيدتنا خ د ي ج ة ا ل ط ا ه ر ة رضي الله عنها لم يعرف في تاريخ ا ل إ س ل ا م ا م ر أ ة مثلها أ ج م ع علماء ا ل إ س ل ا م قاطبه أ ن أ و ل من أ س ل م من الخلق رجالا ونساء و أ ط ف ا ل ا في الخلق جميعا أ و ل من أ س ل م خ د ي ج ة ل أ ن ه كان يخبرها بما يلقى من الوحي وكانت تطمئنه وكيف تم الزواج كانت ا ل و ا س ط ة في الزواج ه وعمل في ا ل ت ج ا ر ة معها ونقل ميسرات ما ر أ ى منه وهي تعرف نسبه اخوان نشوفه اجزون ه ا ش م في م ك ة كان بقى مسلم ولا مسلم دا سيد وهو ه ا ش م بل هو من صميم بني هاشم فبتال ا ل اصم عندك كلام ر أ ت منه ا ل أ د ب الجم ف أ ر س ل ت تخطبه عن طريق ا م ر أ ة اسمها ما اعجبوه في التاريخ كتير اسمها ن ف ي س ة بنت ممبه ن ف ي س ة بنتم و ن به قالت لي ت له ما قال لي؟ قلت له أكلم ل مش يا ل ل صلى ه الله عليه وسلم ولم يكن سنة. محمد ولم رسولا قلت لي عمره م يكن يا سنة إ ن خ د ي ة ترغب فيك قال و أ ن ا أ ر غ ب فيها ف أ ر س ل أ ب و طالب لخطبتها وللزواج منها فقال أ ب و طالب خ ط ب ة ب ل ي غ ة عجبتني شديد فقال الحمد لله الذي جعلنا ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م و زرع إ س م ا ع ي ل و ض ي يعني أ ص ل معد و عنصر مضر اتكلم عن الحرم ش و ي ة برضو و اتكلم عن عن ق ب ي ل ت ه و جعلنا و جعلنا سواس حرمه خلانو ي ق و ل شنو هم الي يسوسوا شنو الحرم و جعلنا و جعل لنا بيتا محجوبا وحرما آ م ن ا وجعلنا حكاما على الناس تكلم عنهم ش و ي ة إ ن ه م في م ك ة وقرشيين طبعا يا اخوان القرشي لا يكون قرشيا الا إ ذ ا انتهى نسبه إ ل ى ف ه ر كما مر في اسمه ده كما لقيت فهر د ما قرشي وبالتالي أ ب و بكر مالو قرشي وعمر قرشي وعثمان قرشي وعلي هاشمي قرشي وهكذا سائره صحابتي رسول الله من المهاجرين فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمه معتد به و تكلم عن الحرم و جعلنا سواس حرمه قال أ م ا بعد ف إ ن محمد بن عبد الله بن أ خ ي لا يرجح بفتى في قريش إ ل ا رجحه أ ج ز ل يرجح به تخدت معاه يرجح ه برا و فضلا و شرفا و عقلا ومجدا و ن ب ل ة و إ ن كان في ق ل من المال المال قليل ف إ ن المال عرض زائل و أ م ر حائل و ع ا ر ي ة م س ت ر ج ع ة و إ ن ه جاء يخطب إ ل ي ك م خ د ي ج ة فزوجوه وبعدك عليك ع الله يشوف ن ي الخبره يا ا ل سلام الواحد قال مش عرس قال ع ر س ت ش ن و قال عرس قال خطبوا له خ ب ة زيدي يا أ خ ي شوف العرس ذكي وفجيه ا والله عرس لكن عرس جد والرامبل واضح قال لي ما عنده قروش لكن القروش ما تشتغل بها كثير قل لهم يرشون قل لهم القروشي ثم تزوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خديته ورزقه الله منها كل الولد خ ل ا إ ب ر ا ه ي م ف إ ن ه من م ا ر ي ا أ ن ج ب في ا ل ج ا ه ل ي ة القاسم في أ ي ا م يعني قبل ا ل ب ع ث ة مش ا ل ج ا ه ل ي ة الجاهليه لمن كان على غير هدى في ا ل أ و ل لكن نقول قبل ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة و أ ن ج ب زينب ورقيه ذا الترتيب و أ م كلثوم و أ ن ج ب عبد الله وكثير من الناس يخطئ عبد الله هذا ل أ ن ه ولد في ا ل إ س ل ا م سمي بالطاهر وسمي بالطيب فعنده ث ل ا ث ة أ س م ا ء هو عبد الله والطاهر والطيب فالناس يقوم يقول لك و أ ن ج ب ت خ د ي ج ة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم من البنين والطاهر ة و م ن ه وعبد الله لكن عبد الله هو الطيب هو من الطاهر سمي ذلك ل أ ن ه ولد في ا ل إ س ل ا م لكن جميع البنين ماتوا ر ض ع ا ولم يبق له إ ل ا زينب ا ب ل ترتيب السن و ر ق ي ة ثم بعدها ثم أ م كلثوم و آ خ ر بناته ف ا ط م ة الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعا عاشت خ د ي ج ة أ ي ا م ه ا كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلوها و أ ذ ا ه ا وما فيها من, الـ من, الـ من الاذى في م ك ة ر أ ت هي في أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة ر أ ت أ ن ه ا وهي م ت ز و ج ة ر أ ت أ ن ه ان أ شمسا دخلت دارها ثم شع الشعاع و أ ض ا ء الدنيا من دارها فذهبت إ ل ى و ر ق ة ا بن نوفل فقال لها ا ل ن ب و ة تكون في بيتك في يوم من ا ل أ ي ا م لذلك لما جاءها يقول لها ابن لقد م ل ر أ ي ت كذا وكذا ولا يعرف أ ن ه جبريل ثبكته خ د ي ج ة ومن العبارات التي نقشت في ذ ا ك ر ة التاريخ قولها كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدوم ة وتقرئ الضيف وتحمل على نوائب الدهر لا يخزيك الله أ ب د ا وقفت معه ولذلك هي أ س ل م ت حتى قبل الرجال ل أ ن يا اخواننا بعد ما برصندق النبي واقتنع إ ن ه نبي وما كان خايف بعد ذلك كلم أ و بكر وكلم غيرهم أ م ا هي فقد أ س ل م ت معه أ و ل ا وكانت تصلي ا ل ص ل ا ة م ك ة رقعتين بالليل و رقعتين بالنهار ا ل ص ل ا ة قالت كدا و ماتت قبل ا ل إ س ر ا ء والمعراج و لذلك لم تصلي صلاتنا بالخمس أ و ق ا ت هذه التي نصليها نحن خ د ي ج ة فضائلها ج م ة و مناقبها ك ث ي ر ة والله يا اخوانا خ د ي ج ة دي م ر ة ع ا ق ل ة ع ا ق ل ة شديد ة و ر ا ج ح ة في عقلها و فكرها حتى ان النبي صلى الله عليه و سلم كانت ا ل ن ب و ة في بيتها يقول محب, الدي محب الدين الطبري أ ج ل ب ق ع ة في م ك ة بعد المسجد الحرام بيت خ د ي ج ة بلا شك ليه قال لطول مكثه صلى الله عليه وسلم فيه يخبيت قعد فوط ثلاثه البيئة الحرام تاني, البيت تاني في حاجة يحسن وريني وريني ي منه كده عشر ن حيكون حسن ن ي م س ن ي البيئة مكة بس تحسب الحرم. طلع برا. تاني أجل مكان بيت خديجه و البيت بيتها و كان أ س ع د بيت ل أ ن ه لما تزوجها جاءها ب أ م أ ي م ن حاضنته و كانت عندها رقيق عبد يسمى زيد بن ح ا ر ث ة الصحابي الجليل وهبها عمها حكيم بن حزام لها ف وهابته للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ع ت ق ه و زوج زيدا ب أ م أ ي م ن وهي التي أ ن ج ب ت له أ س ا م ة بن زيد الفارس البطل حب النبي صلى الله عليه وسلم أ س ا م ة بن زيد أ م أ م أ ي م ن و أ م أ ي م ن ح ب ش ي ة كانت ح ا ض ن ة للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من زمن أ م ه لما انتقل إ ل ى بيت خ د ي ج ة عريسا انتقل ومعه أ م أ ي م ن ووجد زيدا قد أ ه د ت ه إ ل ي ه خ د ي ج ة فزوج زيدا ممن؟ من م من أ م أ ي م ن وهذا تاريخ عجيب ثم مكثت في هذا البيت وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ي ت ع ب ت في الغار وجاءه الوحي و ا ل ق ص ة م ع ر و ف ة وذهبت به إ ل ى ورقه بن نوفل وقال ليتني جدعا اذ يخرجك و قومك قال او مخرجيهم الحديث في الصحيحين في كتاب الرؤيا معروف وهو ل س ه م ت أ ك د خ ا ئ ف جبريل ل شنو جبريل لا ما جبريل س ت ت ا ف إ ذ ا جبريل ي أ ت ي ه في البيت هو مع خ د ي ج ة و ب ا ل م ن ا س ب ة هذا البيت فعلا والله قول م ح ب الدين صحيح ل أ ن جبريل تردد على هذا البيت كثيرا حوالي جاء جبريل فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا خ د ي ج ة لقد جاءني الذي جاءني في الغار قالت أ ي ن هو هي لا تره و ي ن قتله قال هذا يا ش ر ا ل قدام قالت لكن لا أ ر ى شيئا قالت له جلست أ ج ل س ت ه عن يمينها قالت أ ت ر ا ه قال نعم ق اتت على البجي ا جابته قعدت بشماله اتراه قال نعم كشفت عن ر أ س ه ا و رفعت عن ثوبها قالت أ ت ر ا ه قال لا قالت ابشر ف إ ن ه ملك وليس بشيطان لسه ما بقي ي ا ل ن ب و ة ذات لسه يا دوب ا ل ن ب و ة ب ا د ي ة ش و ف ا ل ف ه م ده كيف يا اخي خ د ي ج ة دي في الترمذي من حديث أ ن س جاء جبريل إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له إن ان ل ل السلام فقال له ه يقرئ خديجة إ الله يقرئك السلام جبريل أ خ ب ر ن ي قالت له إ ن شوف ا ل ر د ة أ ن ا ع ج ب ن ي ا ل رده رد ا علماء إ ن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام و ر ح م ة الله وبركاته نردها وفي الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال له هذه خذيه س ت أ ت ي ك ب إ ن ا ء فيه إ د ا م أ و طعام أ و شراب جبريل جنزل في البيت دا ياتو بيت البيت الشافته انه جاء في بيت الشمس الشمس دخلت في بيته ا ونورت ش بعدك ولعت د ل ا ي ا كلها ن الدنيا كله ا في البيت ده في بيت خ د ي ج ة أ س ع د بيت في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة أ س ع د بيت في البيت ده قال لي خ د ي ج ة يا من المطبخ خديجه من المطبخ قال لي خ د ي ج ة من المطبخ شعله صحن يا فوق ادام يا فوق طعام يا شراب أ ق ر ئ ه ا من ربها السلام ومني السلام و ب ش ر ه ا ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال ا ل إ م ا م السهيلي في كتابه في ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ر و ض ا ل أ ن ف يقول فيه كان يمكن أ ن يقول يبشرها في ا ل ج ن ة يبشرها بيتي في ا ل ج ن ة من قصب القصب اللؤلؤ بالمناسبه القصب اللؤلؤ. القصب الواحد قصب شو نزل ل قصب ا ل ج ن ة ذات أ ح س ن من, من الفيل و ع م ا ر ة الناس القصب معناها اللؤلؤ ببيت في ا ل ج ن ة من لؤلؤ قال لم يقل لؤلؤا إ ن م ا قال قصب لما لها من قصب السبق في ا ل إ س ل ا م في ا ل ج ن ة لا صخب فيه ولا نصب لا تعب ولا كواريك ل أ ن ه ا لم تتعبه صلى الله عليه وسلم ولم ترفع صوتها عليه ت س ت ا ه ل وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وفيه ز ي ا د ة عند عند ابن مردويه يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ ل ا آ س ي ة ز و ج ة فرعون ومريم ا ب ن ة عمران وخديجه بنت خويلد وهذه ز ي ا د ة وفضل ع ا ئ ش ة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ده حديث、الصحيحين. خديجة、كاملة. وده سبب يا يا ده الصحيحين الاختيار يعني كاملة ناسبا أنا يا الزوج الزوجة قال الزوج بتلاوز مستغل رسلم عسل لو لك زوجة مزوجة مزوجة مره مره سبب أنت、بتلوز. و ت ك و ن ز و ا ل ق ب لك ا و تتزوج الى الله يا أ ب و ك ما ي خليك اختمت بهذه يقول الرساله و ا ي ن من التي ب ا ا تتزوج الى دي ا ة شريط الله بل يا ل بل اخوانا خذيته حجاجي بخلاص حجبها ر وفي الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ألا تتكلم العالمين عن خير نسائها مريم ا ب ن ة عمران وخير نسائها خ د ي ج ة بنت خويلد شفت يا عالمين العالمين ل و ذ ا د تعد ي أ ف ض ل مرتين في الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد القيامه تقوم قول مريم و خ د ي ج ة وما بتكون ا خ ط أ ت ه قال ابن القيم أ ي ه م ا أ ف ض ل ع ا ئ ش ة أ م خ د ي ج ة قال ولا يجوز أ ن نفاضل بينهن ف إ ن ما قدمته خ د ي ج ة في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل مما قدمته ع ا ئ ش ة إ ذ انها كانت ص غ ي ر ة أ و لم تولد وما قدمته ع ا ئ ش ة في آ خ ر ا ل أ م ر من حفظ ا ل ن ب و ة و ر و ا ي ة الحديث و ق ص ة العلم وحفظ ما جرى ع من النبي ف إ ن خ د ي ج ة لم تدرك مثل هذا رضي الله تعالى عنهن جميعا و خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنها بالنقطة الأخيرة شيئا محتارة أكثر شيء أنا محتار وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخديجه ة ا ل ل هذا محير لان خ د ي ج ة ماتت يا اخوانا انت لو الراجل عندك ك ا م ر ة بتعمل حسابك في مرة كل م ر ة بتمسك لسانه بتقول كلام يوصل ه م ر ة ا ث ا ن ي ة بتكون زول يعني ماسك لسانه إ ذ ا لكن هو خ د ي ج ة مش ماتت ودفنوها طبعا ماتت خ د ي ج ة في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة أ ي قبل ا ل ه ج ر ة ب ث ل ا ث ة أ ع و ا م أ و ب ث ل ا ث ة سنوات أ و بثلاث سنوات وهي رضي الله عنها دفنت عند الحجون م ن ط ق ة في م ك ة اسمها شنو ع ن د ا س م ه ا الحجون وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت قبل أ ب ي طالب بشهر و خ م س ة أ ي ا م يعني قبل أ ب و طالب بكم بشهر ك م ب وشنو وخمسه ثم مات أ ب و طالب ثم أ س ر ي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم بعد ذلك بعد ث ل ا ث ة أ ي اعوام م أ هاجر الى ا ل م د ي ن ة وكان هذا بعد الخروج من ا ل م ق ا ط ع ة والحصار الذي حصر حصرت ح ص ر م ك ة بنيما بني هاشمة وكانت خ د ي ج ة مع زوجها لا تفارقه لذلك أ ر ى أ ن ه ا قامت معه أ ي ا م ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ل ى بمعاناتها شهدت تعذيبه و أ ذ ا ه وشهدت ا ل إ ع ل ا م المغرض و ا ل أ ذ ى الذي كان يتلقاه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي زوجه وهي جزء منه خ د ي ج ة رضي الله ع ن ه ا كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفيا لها وفاء شديد قالت ع ا ئ ش ة ربما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم م ش ا ت ا ف أ ر س ل منها إ ل ى صويحبات خديجه مش ذ ب ح في ا ل م د ي ن ة أ و تزوج ع ا ئ ش ة وغير ك ت ا ر رسوان لما يضبح له خروف يطلع لحمه يقدر السلوان للصحبات خ د ي ج ة زمان قالت ع ا ئ ش ة ما غرت من ا م ر أ ة كغيرتي من خ د ي ج ة وهي م ي ت ة ولقد ماتت ولم أ ر ا ه ا يعني ما م ذ ك ر ة كويس كانت ع ا ئ ش ة روانا ص غ ي ر ة ما غرت قالت من كثره ما يحدث النبي عنها ويثني عليها وما ذكرها إ ل ا واستغفر الله قالت ع ا ئ ش ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ذكر خ د ي ج ة ما ب ز ه ج أ ص ل ا حتى قالت له اذا تمر ة والحديث البخاري خ د ي ج ة قال لها يا ع ا ئ ش ة إ ن الله رزقني حبها شئ أ ق س م الله داني قسم لي حبها ما بقدر كلام واضح ا ل م و ا ض ح من ا ل آ خ ر قال ل ه ما تكتر حتى قالت في م ر ة من المرات أ ن ه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاءته م ر ا ه كانت ت أ ت ي ه في زمان خ د ي ج ة ف أ ج ل س ه ا على ردائه طلع له ردائه وفرش و قالت ع ع د ل ي ه ق ا له ع ا ئ ش ة من هذه لقد ر أ ي ت ك حفيت بها قال إ ن ه ا كانت ت أ ت ي ن ا في زمان خ د ي ج ة و إ ن حسن العهد من ا ل إ ي م ا ن يا اخي لكن رسول ى الله ما في وفاء وفي وفاء والله في ناس ياكلوا معك الملح والملح تفلي السلام الله ما يدك له الله أكلمك بجت ياخي يا مافي وفاء ذاته ياخي يا د ا دا, دا ج غ ل بتاع وفاء ياخي يا هي ماتت هي زي ما جاب خبر تكون الموضوع ده لكن ده الوفاء الشديد وفي م ر ة من المرات قالت ع ا ئ ش ة في خ د ي ج ة مقالا لما ر أ ت ه يثني عليها ع ا ئ ش ة قالت يعني مقوله ا عجيبه لو قلت هتضحكوا قالت ك أ ن ه مافي الدنيا غير خ د ي ج ة قالت تقول بس رسول الله تكلم ع خ ي ا تقول الدنيا ذاته غير خ د ي ج ة مافي د ذ ك ل ا م م ا زعلانها طبعا كويس تقول الصغار ا ن ت غير خديجه مافي ولا شنو فمره من المرات ذكر خ ا د ج ت ه بخير فحاولت تتكلم فيها أ ن ه ا عجوز حمراء الشدقين أ ب د ل ك الله خيرا منها قالت غضب غضبا قالت قلت اللهم ص ر ف عني غضب نبيك والله لا أ ذ ك ر ه ا إ ل ا بخير بعد ذلك لا و ز ت ملاوهه من الغضب دا قالت تاني بينه وبين نفسه قالت كان الدوره دي فاشلت بسلام تاني ما ت ك ل م فيها وفعلا تاني ما تكلمت قال لها والله ما أ ب د ل ن ي الله خيرا منها ش و ف ا ل ك ل ا م ذا كيف وامنت بي إ ذ كفر الناس وواستني بمالها إ ذ حرمني الناس قال ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سائر الناس والله ما أ ب د ل ت الله خيرا منها فكان يعرف صلى الله عليه وسلم لها الفضل خ د ي ج ة بنت خويلد شرف لنا ك أ م ة م س ل م ة والله يا إ خ و ا ن ن ا أ ن ا ما أ ق د ر أ و ف ي خ د ي ج ة رضي الله عنها مقامها ومنزلتها فقط أ ق ف عند هذا الحد حسب أ ن ي قد أ ش ر ت إ ش ا ر ة إ ل ى ا م ر أ ة من أ ع ظ م النساء في تاريخ ا ل إ س ل ا م والمسلمين ق ا ط ب ة ويا ليت نساءنا ي أ خ ذ ن ا من هذه ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة أ س ا ل الله تعالى ان يبارك و أ ي وفق ا ل ل س ا م ع ل يوفق ك م ر ح